یم نبیون نظیم نبیون کریم نبیون نظیم ولم منی رن رحیم ول منی رن رحیم ہونا پون کبھی لمن سار فيه نعيم مقيم نبي كريم نبي عظيم وبالمؤمنين رؤوف رحيم وبالمؤمنين رؤوف رحيم مدينة مدينة مدينه مدينه ترات بقلبي سراج من مدينة مدينة مدينه مدينه مدينه بقلبي سراج من كريم السجايا كثير العطاء رسول الهدايا وخير البرايا حباه الإله شريف المزايا ورطف المعاني فجل الحكيم نبي كريم نبي عظيم مدينة مدينة مدينة مدينة تراءت بقلبي سراجا مبينا مدينة, مدينة مدينة مدينة مدينة شفيع الأنام بيوم الزحام عليه الصلاة وأزكى السلام وصحب عدول نوریم نبیوم کریم نبیوں نظیم نبیوں کریم نبیوں نظیم ولم رحیم ولم می نا رؤوف رحيم ومن هوتنا طريق قبيم لمن سار فيه نعيم مقيم نبي كريم نبي عظيم وبالمؤمنين رؤوف رحيم